يرضى ذلك ولأن الحجر على الصبي والمجنون لا يسقط عنهما ضمان المتلف فهذا اولى وإن غصب من هو السفيه مالا أو اتلفه الضامنة من الذي يضمنه السفيه في مال السفيه لأنه متلف لأن صاحبه لم يرضى ذلك فرق بين هذه والتي قبلها يوضح هذا المثال الاول باع هذا المستودع الممنوع بالرز على هذا السفيه وسلمه اياه جاء السفيه ووقف بباب المستودع هذا وقال من اراد ان ياخذ ياخذ انا كريم لا ارد من اراد ان ياخذ شيئا فاخذوا ما فيه التفتوا الى السفي قالوا انتهى، قال تعالوا هذا المستودع الثاني خذوا ما فيه مستودع الجار فاخذوا ما في المستودع الثاني اخذوا ما في مستودعين من الاطعمه بامر السفيح على من يكون الضمان المستودع الاول الضمان على مالكه الأصلي، لأنه هو اللي يباع عليه، هو اللي سلطوا عليه. المستودع الثاني صاحبه حاضر إنما مفتوح لأجل يحمل وينزل منه. فسلط السفيه هؤلاء الناس على المال، وقال أخذه. فمن يغرم السفيه في ماله، لأنه هو اللي يدلفه. وإن غصب مالا مثل هذه السورة هذه. او اتلفه ضمنه لان السفيه ما يعفى عنه في ضمان الاشياء التي يتلفها انما يعفى عنه في ضمان ما اتلفه بامر صاحبه يقال صاحبه الاول هو الذي اتلفه حينما سلمه للسفيه لكن الرجل الاخر الذي ما سلم ماله للسفيه وتسلط السفيه عليه واتلفه فانه يضمنه لان صاحبه لم يرد ذلك ولان الحجر على الصبي والمجنون لا يسقط عنهما ضمان المتلف فهذا اولى لو ان صبي محجور عليه مثلا حجر عليه وليه ومحجور عليه ثم جاء الى شات الجيران وذبحها يقال هذا سفيه ما عليه شيء لا هذا اتلاف مال للجار بحق بغير حق تلف مال مالكه صاحبه بحق اتلف عليه بغير حق على من يكون الضمان يكون في مال السفيه فالسفيه يعفى عنه في المال الذي يسلمه اياه صاحبه لو ان الجار مثلا مسك بالشاة وقال خذ للسفيه ودها البيت فأخذها السفيه وذبحها يقال لصاحب الشات أنت حينما سلمت الشات للسفيه أنت سلته عليها لكن إذا دخل بيت الجار واخرج الشات وذبحها السفيه هل تسقط يسقط الضمان لا يقول ولأن الحجر على الصبي والمجنون لا يسقط عنهما ضمان المتلف فهذا اولى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل ما حكم شرب الدخان الدخان خبيث من الخبائث ولا ينكر خبثه أحد والمبتلى به يعرف خبثه أكثر من غيره فهو خبيث الرائحه ومضر بالجسد ومتلف للمال ومثبت عن الطاعة ومبخض لصاحبه المجالسه مع الأخيار ومحبب إليه جلساء السوء وغير ذلك من المساوي والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف عظيم فقال جل وعلا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كلام عظيم كل طيب حلال والحمد لله وكل خبيث حرام ولم يقل جل وعلا كذا حلال وكذا حرام وهذا حلال وهذا حرام وهذا حلال وهذا, حلال وهذا حرام قد يوجد اشياء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد انقطاع الوحي مثل الدخان مثلا ما كان موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وجد فيما بعد فيقال لم يحرم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فهو حلال لا فينظر هل هو من الطيبات او من الخبائث فاذا كان من الطيبات فهو حلال والحمد لله واذا كان من الخبائث فهو حرام حماية للعباد عما يضرهم فهو حرام وكسبه حرام لان الله جل وعلا اذا حرم شيئا حرم ثمنه والتعامل به حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، عشرة أشخاص كلهم ملعونون في كأس الخمر، والشارب منه واحد، والتسعه كلهم متعاونون على الاسم والعدوان، فنالتهم اللعنة. وإن لم يستفيدوا شيئا الحامل للخمر من الدكان إلى البيت ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ولو لم يشرب المورد للخمر من الخارج ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يشرب المشتريها من مكان البيع ونقلها, ونقلها إلى مكان آخر للبيع ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعرضها للبيع ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ولو أنه خسران فيها لو اشتراها بعشرة وبعها بثمانية فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وكذا الدخان لا يقل ضررا من الخمر فهو ضار ومهلك ومتلف للبدن ومسبب لأمراض كثيرة وليس ضرره على المرء نفسه بل حتى على نسله ذريته يتضررون من شرب واستعمال أبيهم والعياذ بالله فيجب على المسلم البعد عنه والحذر وإذا كان مبتلا فيه فعليه أن يسعى للتخلص منه وأفضل ما يستعين به التضرع إلى الله جل وعلا ومجالسة الأخيار والصيام واستعمال الطيبات التي تؤدي الغرض عنه استعمال ما أحل الله من العصيرات والأشياء والأطعمة المفيدة النافعه والحبوب وغيرها الشيء الطيب النافع فيتسلى بها عنه حتى يعصمه الله جل وعلا من الدخان كحبوب الفستق واللوز ونحوها مثلا من الاشياء التي يتسلى بها مما احل الله والتمر وغير ذلك مع مجالسه الاخيار مع الصيام لان المرء اذا صام طوال النهار وصبر عنه فحري ان يصبر في الليل مع ان الصائم يكون قريب من الله جل وعلا وفي طاعة لله جل وعلا فالله يعينه ويسدده ويوفقه لأن الصيام فيه حفظ للمرء عن كثير من الشرور لأن بعض العبادات يكون المرء فيها ساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة وتنتهي بخلاف الصيام فهو طوال النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس وهو في عباده في طاعه لله في قربه ويسال الله جل وعلا ويتضرع والله جل وعلا اذا علم من عبده الصدق والرغبه في الخير وفقه وسدده واعانه ويحرص على مجالسه الاخيار وقراءه القران والاكثار من ذكر الله حتى يسلم من تسلط الشيطان عليه، لأن الشيطان قد يحاول معه ويجاهده ويتسلط عليه لئلا يعود إلى فعله الخبيث. لن يتركه، لكن عليه أن يستعين عليه بالله، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويكثر من قراءة القرآن وذكر الله والتحصن بآية الكرسي. والمعوذتين وسورة الإخلاص وبإذن الله يسلم من هذا الخبيث وهو ضار لا خير فيه أبدا يعني بعض المحرمات قد يقول قائل فيها نفع فيها ضرر والحقيقة أن جميع المحرمات كلها لا نفع فيها بل هي ضاره لأن الله جل وعلا إذا حرم شيئا سلب ما فيه من المنافع، لأنه قادر سبحانه وتعالى، وإذا أحل شيئا سلب ما فيه من المضار، فمثلا الميتة، الميتة يأكلها اثنان، أحدهم لا تضره، والآخر تهلكه قد يهلك قبل أن يقوم من مقامه، لأن الأول مضطر. ما عنده ما يأكله إلا الميتة فالله جل وعلا أباحها له لأنه في حال ضرورة وإذا أباح جل وعلا شيئا رفع ما فيه من المضر، يأكلها ولا تضره. والآخر قد يأكلها تشحي مثلا فتذرهها في موقعه لأنها خبيثة وذرها الميتة ودمها محتجر فيها ويكون بمثابة السم لآكله الدم المحتبس فيها الذي لم يراق يكون بمثابة السم لآكله فتضر هذا ولا تضر هذا لما لأن هذا أباح الله له فرفع ما فيها من المضار. والآخر محرم عليه فأكلها وما فيها من المضار فضرته فالله جل وعلا إذا حرم شيئا رفع ما فيه من المصالح والفوائد وكانت الخمر تدريجيا تحريمها كانوا أول مباحه يستعملونها ثم نهوا عن استعمالها قرب وقت الصلاة ثم نهوا عن استعمالها ثم حرمها الله جل وعلا تدريجيا حتى حرمها على العباد تحريما قاطعا وكان عمر رضي الله عنه يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر ويدعو الله اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا يعني استنكرها بعقله وادراكه وحكمته رضي الله عنه انها لا تصلح شرابا للمسلم فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فانزل الله جل وعلا يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس فتناها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر فقال اللهم بي لنا في الخمر بيانا شافيا مقتنع رضي الله عنه فانزل الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يعني لا تشرب الخمر قرب وقت صلاة الظهر لا تشرب الخمر قرب وقت صلاه العصر لا تشرب الخمر قرب وقت صلاه المغرب وهكذا فمعناه انه ما يشرب الخمر قرب وقت صلاه الظهر ثم تكون العصر قريبه ما يشربها ثم تكون المغرب قريبه ما يشربها ثم تكون العشاء قريبه ما يشربها ما يشربها الا في الليل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وتلاها عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ما يكفي هذا يا ربي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يعني معناه بالليل يشرب واجتمع جمع من الصحابة رضي الله عنهم على وليمة وقدم الخمر لأنه كان حلال في الليل وشربوا فسكروا فتضاربوا فجاءوا لصلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم والشجاج في وجوههم لأنهم تضاربوا في حال سكر وهم خيار الأمة رضي الله عنهم فالسكران عن ما يدري فقال عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون قال عمر اللهم انتهينا انتهينا يكفي يكفي فالله جل وعلا يتدرج مع العباد في التحريم فكان تحريم الخمر هكذا لأن الناس ملعون فيها واقعون فيها بكثره، فتدرج معهم ربنا جل وعلا، و... وكانت أول كما ذكر الله جل وعلا فيها مضار وفيها منافع، ثم سلب الله جل وعلا ما فيها من المنافع وأبقى ما فيها من المضار بل زادها وحرمها على العباد، فالدخان خبيث لا خير فيه والعاقل نفسه لو لم يرد عليه شرع من الشارع فانه يكرهها يبغضها هذه الخبائث يكرهها العاقل ويربا بنفسها بنفسه ان يستعمل هذه الخبائث كان شخص في الجاهليه قيل له الا تشرب الخمر عنده شيء من العقل الا تشرب الخمر قال ما يليق بمثلي أن يشرب أن يصبح سيد القوم وينسى سفيههم لا لأن شارب الخمر كن سفيه أنا سيد قومي مثلا يرجعون إلي في أمورهم فإذا جاءوا إلي في الليل وإذا أنا سكران ماذا أكون أكون سفيه فما يليق فكذلك الخبائث ما يليق بالعاقل يعني عقله ينهاه عنها قبل الشرع فلا خير فيها وكسبها خبيث وربحها ضار والتجارة بها مضره ومفسدة للمال فحري بالعاقل أن يربأ بنفسه عن بيعها وشرائها والتجارة بها واستعمالها ويحذر عنها من حوله لعل بعض الأشخاص ينتهي منها بسببك فيكون لك مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيئا يقول السائل هل يجوز الجماع هل يجوز جماع الزوجة بعد اتمام العمره نعم للرجل أن يستمتع من زوجته إذا طاف وسعى وحلق أو قصر وهي قصرت من شعرها حلت له زوجته لأنها تحرم عليه حال الإحرام وأما إذا تحلنا من الإحرام فهي زوجته وهو زوجها ويحل كل واحد منهما للآخر بعد التحلل من الإحرام ولو لم يستغرق إحرامهم إلا ساعة أو ساعة ونصف ساعتين في هذا الوقت تكون يكون لا تباح له زوجته فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر فقد حلت له زوجته ويلزم هي أن تكون طائفة وساعية وقصرت من شعرها تقول السائلة امرأة جاءت للعمرة وادت العمرة والان حاضت وتريد السفر فهل تؤدي طواف الوداع الحائض يسقط عنها طواف الوداع في الحج والعمرة ولا يلزمها شيء لا هدي ولا يلزمها ان تأتي وتقف بالباب او نحو ذلك لا تسافر من محلها ما دامت طافت وسأت للعمره وقصرت من شعرها فقد حلت من عمرتها ولها السفر متى شاءت ولا يجب عليها شيء عن طواف الوداع يقول السائل رجل مصاب بمرض السكر وجرب على نفسه الصيام فكلما صام يزداد مرضه فهل يجوز ان يصوم رغبة في الثواب اذا عرف من نفسه انه يضره الصيام فلا يصوم او قال له طبيبان مسلمان ثقتان ان الصيام يضرك فلا يصوم ثم إن كان يعمل القدرة على القضاء في الشتاء أو في وقت دون وقت نعم فيقضي ولا يتصدق ولا يطعم فإن كان يعرف من نفسه أنه ما يستطيع الصيام ابدا بهذا المرض ما يستطيع الصيام فليس عليه شيء سوى الإطعام يطعم عن كل يوم مسكين ويكفيه ذلك اما اذا كان يعمل القدره على القضاء في وقت الشتاء في وقت كذا في وقت كذا حينما يكون في مكان بارد في بلد بارد مثلا يستطيع فعليه القضاء ولا يجوز عنه ان يطعم اما اذا عرف انه لا يستطيع الصيام فيطعم عن كل يوم مسكين ولا شيء عليه فقد ورد ان انس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكثر ماله وكثر ولده وطال عمره كان في السنتين الأخيرتين من عمره رضي الله عنه ما يستطيع الصيام فكان إذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر سائر الشهر رضي الله عنه وأرضاه يقول السائل هل يجوز للخدامة ان تخدم الرجل الكبير في السن الذي لا يفقه شيئا لتنظيفه علما, بها علما بانها اجنبيه ما يجوز ان تباشر المراه الرجل تخدمه وتنظفه وتغسله وتتولى النظر الى عورته سوى زوجته فقط حتى ابنته ما يجوز ان توضيه توضيه يعني تلجي عورته تغسل عورته ولا يجوز لامه وانما الرجل الذي يتولاه زوجته او امته يعني الرقيقة او يتولاه رجل ابنه او اخوه او خادمه أو مستأجر أو غير ذلك وأما المرأة وإن كانت أقرب الناس إليه فلا يجوز أن تتولى سوى الزوجة والامه حتى وإن كان الرجل كبير وإن كان ابن مئة فيه نفسه يحرم عليه يحرم عليها أن تباشر عورته يجهل بعض الناس يظن أنه إذا كان ابن مئة أو مئة وعشر سنوات أو ابن تسعين مخرف. وليس عنده حاسية ولا إدراك تباشره وتتولاه الخادم لا هذا حرام يحرم عليه وعليها ويحرم على من علم ذلك من أهله فما يجوز أن تباشره المرأة الأجنبية حتى وإن كانت ابنته أو أخته أو أمه ما تباشره وإنما الرجل الذي يباشره زوجته أو رجل آخر وكذلك المرأة لا يجوز أن يباشرها ابنها ولا أخوها ولا أبوها يتولاها مثلا إذا كانت كبيرة أو ضعيفة او ما تستطيع وإنما يتولاها امرأة مثلها يقول السائل إذا كان هناك ابنة ليس لها اب ولا أخ ولا عم فمن الاولى بزواجها خالها أو ابن عمها المرأة يتولاها في تزويجها أبوها فإن لم يكن فجدها فإن لم يكن فابنها فإن لم يكن فأخوها الشقيق فأخوها لأب فابن أخيها الشقيق فابن أخيها لأب وهكذا فابن عمها فعمها فابن عمها الشقيق ثم لأب وهكذا العصبة الاقرب فالاقرب فاذا لم يكن لها احد او لها احد وتشاجروا تنازعوا أبوا أن يزوجوها بالكفء كل واحد يريدها لولده أو نحو ذلك فيتولى أمرها الحاكم الذي هو القاضي الشرعي يقول عليه الصلاة والسلام أي ممرأة أنكعت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له الحاكم الشرعي القاضي يتولى تزويجها إن كان اولياءها موجودون استدعاهم وطلب منهم تزويجها فان رفضوا تولى ذلك وإن كانوا غير موجودين أو لا تعرف محل إقامتهم أو هم كفار مثل بعض النساء الوافدات أسلمت بعد قدومها إلى هذه البلاد وأهلها هناك كل يعرف أنهم كفار مثلا فليس لهم ولاية عليها فيزوجها القاضي البلد التي هي فيها وأما الخال وأبو الأم ومن يذلي بجهة الأم وابائها فهؤلاء ليس لهم ولاية لأنهم من ذوي الأرحام وإنما الولاية للأب والابن ومن يدلي بهم يقول ان والدتي تريد العمره وعزمت ثم لما عزمت حصل مانع من قدومها بعد خروج السماح لها بالسفر فهل هذا عذر في أن اعتمر عنها أقول لا ما دامت تتمكن من اداء العمرة فلو لم تؤديها الآن تؤديها في المستقبل إن شاء الله وعليك أن تدعو لها كلما دعوت لنفسك تدعو لوالديك يقول ما هي الصفه الشرعية في أداء العزاء لأهل الميت على أهل الميت الصبر والاحتساب والرضا بما قسم الله جل وعلا والتصبر إذا لم يصبروا فهم يؤجرون على هذا والمؤمن يصبر على المصيبة ليؤجر وإلا إذا لم يصبر يسلو كما تسلو البهائم ويحرم الأجر والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من حصلت له مصيبة بأن يقول انا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يخلف الله عليه حتى لو كان أبوه يعوضه الله جل وعلا خير في الدنيا والاخره حتى لو كان ابنه وقد ايس من وجود ابناء من